أرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنسير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع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 وَمُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُم مِّمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ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 ان اجورهم محصنين غير مسافقين ولا متخذي اق단을 ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخره من الخاسرين